111. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات 112. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح وَلَهُ شَاءَ اللهُ مَكْتَتَ لَّالَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّن آمَنَ وَمِنْهُم مَّن 117. ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد 118. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن 117. يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون 118. الله لا إله إلا هو الحي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 112. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء 113. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم 117. لا إكراع في الدين 118. قد تبين الرشد من الغير 119. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقالا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الظُّلُمَاتُ إِلَّا أَن يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه 117. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت 118. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت 119. قال إبراهيم 119. والله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم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 117. وانظر إلى العظام كيف ننشذها ثم نكسوها لحما 118. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير 119. قال إبراهيم رب 117. قال أولم تؤمن 118. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي 119. قال فخذ أربعة من 111. طير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا 112. وعلم أن الله عزيز حكيم